فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذوني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا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 فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما ما سقر لا تبقي ولا تذر لوحة للبشر عليها تسعة عشر وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً للذين كَفَرُوا ليستيقن الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ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 ولا يغتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وَلِيَقُولَ الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أَرَادَ الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر 113. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر 116. إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن 119. شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة 111. إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر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 فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ معرضين كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةِ فروت مِنْ قَسْوَرَةِ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ مْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةِ كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةِ كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةِ